اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَنَثَّرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ